طاعدة سد الزرائع سد الزرائع حجة سد الزرائع حجة ده هذا الراجح لأنه اختلاف عند المهمة موجود يعني نبينه الأدلة على حجية سد الزرائع سد الزرائع حسم المادة سد الباب يعني أنت لن تصل إلى قل لن تصل إلى نهاية المسجد إلا من أول المسجد تأخذ الطريق وتمشي فيه يعني الزريعة هو الطريق الموصل إلى المبتغى الزريعة والطريق الموصل إلى, الموصل إلى المقصود كما سنبين ونشرح ذلك بعد الأدلة الأدلة على حجية سد الزراع حديثه نفسه الحلال وبين والحرام وبين حديث النعوان المشير والحرام وبينهما أمور مشتبهات قال وسلم لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كال... كالراع... كال... ك... من... وفي الواقع قال من حمى حول الحمى يوشك أن يقع فيه قال أ... كالراعي... ك... كالراعي يحوم حول الحمى يوشك أن يقع فيه ولكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمة الأصل أنه قال فمن اتقى الشبهات سد حسم المادة هنا لأنه ليس بحلال وليس بحلال صحيح فقال احسم الماده ولا تقرب منه قال فمن اتقى الشبهات فقد صبر والدينه ورد في روايه اخرى عن قال اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال هذا الحديث مختلف في اسناده حديث اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال يعني كما قال كانوا يتركون بعض الحلال حذرا من ان من المباح حذرا من الحرام اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال حديث فيه بعض الضعف لكن حسنه الحديث الخر أو الاخير. لولا أن قومك حديث قال سلام العيش لما تكلم عن الكعبة و قال: لما سالته عن عن الحجر قال هو من الكعبه وتقاسرت النفق بها وقال وسالته عن الباب لماذا الباب عالي قال فعله قومك لا حتى لا يدخل الكعبه إلا من اراده وقال لهم سلام لو ان قومك حديث عادم بجهليه او بكفر لهدمتوا الكعبه ولا بنيتوها على قائم ابراهيم وقال ولجعلت لها بابين باب يخرج ويدخل منه الناس وباب ايش يخرجون منه فولذلك كان لا يتمسح الا بركنين اليمنيين لانهما علموا على قواعد ابراهيم اما فلا أما الركنان الشميان فأما الركنان الشميان فليس على مقام او قواعد إبراهيم أيضا العلماء يقولون الدلالة على ذلك أنه قال لو لا أن قومك حديث أحد بيشبكوا فحسم المادة لأن هذا لا يكون فتنة لهم فحسم مادة الفتنة فلم يفعل مع أنه لو فعل لجعل الكعبه على بنائها الاصيل الذي بناه ابراهيم عليه السلام وايضا الحديث الثاني يجعل سترة سترة بينك وبين الحرام الحقيقه هذا الباب بان تترك بعض بعض بعض الحلال ايضا من الحديث التي يمكن ان يستند أو بها او يحتج بها في هذه القاعدة ان سد الذرائع حجه قال النبي سلم عندما يدئه الرجل غائر العينين وقال له يا محمد ما هذه القسمة اعدل فوالله القسمة هذه ما يراد بها وجه الله فقال, فقال, فقال له من السلم ويحك من يعدل إلا ما اعدل أنا فقال النبي الخطاب قال يا رسول الله دعني أضرب عنه هذا المنافق فقال له لا في رواية خالب نريد قال لا يتحدث ناس أن محمد أن يقتله أصحابه ولأن رواية الأخرى قال يخلج هؤلاء إلى أخر الحديث لكن نحن نريد الشاهد قال لا لا تقتله معناه كفر كيف كفره مع أننا نحرج ونقول لا يجوز لأحد قط أن يتجرع لهذا لكن هنا قد كفر في إيش في سب بن سب بن ليس فيه ثمة خمت حجة لأزاد شبه هو سب بن مسلم والتهم بالظلم قال هذه قسمة لا يرد بها أجه الله استغفر الله قال ويحك من عدن لم أعدن ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ثم قال بأبي هو أمي قال العون خطاب لا لا يتحدث الناسه أن محمداً يقتل أصحاب حسم المادة مع أنه يدي القتل هذا الرجل ما قتله من أجل إيش؟ من أجل حسم المادة الفتنة العظيمة للناس العوام والأغرار الأغمار يتحدثون في ذلك فينفر الناس من الدخول في الإسلام من ذلك حديث الحديث قوله لعن الله اليهود هذا حسم المادة الحيل هذا حديث رأس في بابه او هو باب اصل في, في, في هذا الأمر لابد ان يحفظ جدا لأن الحيل الكثيرة التي تحدث حتى من بعض الفقهاء لابد من حسمها قال لعن الله اليهود لما حرم لما حرمت عليهم الشحوم جملوها فأذابوها فباعوها فاكلوا ثمنه هو حرم عليهم الاكل قالوا لم ناكل لكنهم اكلوا ايش اكلوا السمن الحقي والله اكلوا الثمن الحق والله على باكل يا ثمن قول سلمان لا تجوز وهذا الحديث ايضا فيه كلام الحديث فيه كلام وهو ضعيف لا تجوز شهادته خائن ولا خائن ولا دي غمر على اخيه ولا ظنين في قرابه ولا ولا, ولا, ولا ظنين او ظنين ولا ظنين في قرابة ولا ولا فهذه لحسم المادة لأنه إن كان, إن كان قريبا له فإنه سيحابه سيحابه قدر المكان وحتى لو لم يكن تنازعه نفسه لذلك حسم المادة وأغلق الباب الذريعة هي كل أمر ظاهره السلامة يصل به المرء إلى المقصود في اللغة كل امر ظاهره السلامة طريق يصل بك إلى نهاية المطافة الذي تريده يصل بالإنسان إلى المقصود استراحاً الذريعه هي الامر المباح ونشرت كتاب كامل سد الزراع لشمس الدين 800 بينت فيه الكلام الذي تعرض له 800 وانه رجح كلام الحنبله والمالكيه اصطلاحا هي الامر المباح ظاهرا من حيث يتوصل, يتوصل به المرء الى امر محرم هو امر مباح ظاهره ظاهره انه مباح لكن يصل به المرء الى الى محرم هو امر مباح يصل من مرء إلى محرم هذا هذه الزريعة بالنسبة للإصطلاح ومعنى سد الزريعة إصطلاحا يعني حسم هذه المادة منع المباح وتحريمه مع أنه مباح لا لذاته ولكن لغيره سد الزريعة منع حسم المادة بتحريم المباح الذي يوصل للحرام وهو مباح تحريمه لا لذاته ولكن ولكن لذلك المعلمين يقولون إذا حرم سد للذريعة فأي شيء ممكن يحله كالحاجة لذلك قلنا في القاعدة الفقهية ما منع سدا للزريعة وبيحة للمصلحة الراجح ما منع سدا للزريعة وبيحة للمصلحة الراجح هكذا. عند من يقول كابن حزب وغيري عندما من يقول بأن النظر للنساء بغير شهوة يجوز عنده جائز ده كمان السلام تحط إيدك على شعارها ما فيش مشاكل تلما ما بتشتهيش وده مصيب وده فتحها على البحر لكن لعب نقول لو قال بذلك يبقى يقول إذن منع, منع, منع, منع منه منع من النظر غده منع منه سدا لإيش يباح بقى هنا المصلحة الرادح لأننا لو أردت أن أقول على قول الجمهور لأن أصل النظر محرم مش هيدخل في الزريعة هنا ليش مش في الزريعة لأن أصل الزريعة أنها مباحة مش محرمة مباحة تصل بها إلى تصل بها إلى محرم طيب عندك أمثلة كثيرة جدا في الشر أولا آه آه سد الزراع ليس متفق عليه مسألة سد الزراع والعمل بها لست متفق عليه الجماهير على أنه لا يعمل بها أن سد الزراع هذه لا يعمل بها الجماهير يقولون ذلك. يقولون هذا تألي وتقدم بين يدى الله ورسوله فلا يصح هذا الباب لأن الأصل أن المباح مباح والمحرم محرم ولا يجوز لك أن, إيش؟ أن تحرم ما أعباحه الله رعلا الأسيام أن الله قد قال صريحا في الكتاب ولا تقولوا لما تصف ألسلتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب فقالوا إذن لا يصح هذا الباء وهذا طبعا قول الشافعيه يحاربون من اجل وذاك الشافعيه الاصل عندهم في العقود ويتراها كثيرا في العقود الاصل عندهم إذا كان ظاهر السلامه فلا حرم بحال من الاحوال وكذلك الاحناف ذاك الاحناف بيحللو لو واحد تزوج محلل يحللون هذا الزواج كما سنبين عامه امثله كثيره لكن عندما تنظر بقى في الكتب الفقهيه تطبيقا الجميع يعملوا بسد الذرائع الشفعية أول ناس بيفعلوا ذلك بسد الزراع وأنا أفرطت كتابا كميلا وكلاما كميلا مع الإخوة حتى في المجموع وغير المجموع أبين فيه بأن الشفعية حراموا كثير من الأمور التي أصل أصلها الإباحة على خلفية هذا الباب هو أنه يصل بها إلى المحرب فلذلك ولذلك هم حتى يقولون بيع العنب لمن يعتصر خمراً قالوا مكروه صحيح لكنه وجه عندنا هذا قول نقلوه عن, عن الغزالي بأنه قال لو غلب على ظن أنه سيعصر خمراً لا يجوز له أن يبيعه والسلاح في الفتن نفس الأمر فهذا من باب حسب المادة وسد وسد الزريعة من أمثلها دي قوله سلم من الكبار أن يشتم الرجل والديه انت بقى تعجب وتعجب الآن بيضرب الرجل عندنا إيه والديه إنما الصحابة لما قيل لهم ذلك تعجبوا طارت عقولهم أو يشتم الرجل والديه يعني في الصحابة كانت ده كان غير متصور بحل من الأحوال طب يأتي بقى واحد من الصحابة سلمان والواحد من الصحابة ينظر إلينا في حصيرنا قال يشتب الرجل والديه قال يصب او يصب الرجل يشتب الرجل والديه قال نعم يصب أبا الرجل فيصب أباه ويصب فكانت هذا حسماً لإيه؟ المدى قال ما تشتمش عشان ما تشتمش وزيك المرأة اللبيبة لما ابنها جاءها وهي فهمت منه فطنت قالت قال ابنها الصغير لأمه رأيته أمراً جللاً عجباً قالت ما رأيت قال رجل كنت أتكلم يتكلم خلفي ولا يظهر لي فقالت ماذا فعلت قالت أقول يا فيقول يا أقول يا رجل يقول يا رجل وقلت له أنت جبان فقال أنت جبان وردد عليه ذلك فالمرأة فهمت أن الذي هذا الصوت صوت إيش صد الصوت صح كده هو صوت هو فهي فهمت لكن أردت أن تربيه وتعلمه الأخلاقيات قالت له يا بني رأيت لو أخرجت جميلا ايش. لجأك الجميل لا اخرجت جميل لجاءك الجميل, الجميل. فالغرض المقصود هو قال لا يشتم رجل ابا الرجل ولا يشتم اباه فيسب اباه وهم فهذه فيها دلالة وضحة جدا على مسألة حسم المادة وسد الزريعة أيضا من ذلك أن نهى أن تقطع الأيدي أو تقام الحدود في الغزل كما قلنا أول أمس أن هذا سد زريعة أن يتملك المشرك المسكن في هذا الباب وأن يتقوى عليه من ذلك أيضا أن يشتري الرجل نهى أن يشتري الصدق كل ذلك لإلى لو سألت لي ما نهى نهى أنهى الإجابة حسما المدى ست زريعة نهى النهى السلام أن اشتري الصدق مع أنه لما يشتري الصدق ويتملك بيض الشراء يصح لأنه قد أخرجها هي ليست ملكة له ولما أخرجها صارت ملكة لهذا الفقير الذي أخدها هو تملكها يفعل فيها ما شاء يهبها يبيعها فإن ردت عليه بباية يجوز ذلك لكن السلام حسم المادة ليش حسم المادة لأن هذا فيه رجوع في الصادقة وقال النبي سلام فيه نوع رجوع وقال النبي سلام العائد في يبته كالكلب يقي ثم يعود في قيد كما أيضا لأن الرجل إذا علم الرجل الذي أخذ الزكاة منه علم أنه صاحب الزكاة سيخفض له المبلغ وما يكون بذلك أنه أكل مرة ثانية الزكاة التي أخرجها فلذلك حسم نفس المدى ومنع ذلك أو نهى الرجل أن يشتري مسألة الصدقة أيضا النهي نهى نفس الملقضاء أن يغضي أحد, أحد بين أثنين وهو غضبان كما في السنن والعلماء يقولون هذا حسم المدى أيضا لأنه في غضبه لا يتمالك نفسه ممكن أن يجور ويظلم والظلم في القضاء الظلم لا, هذا الظلم لا يمكن أن عند الله تعالى أن يضيع الظالم عند الله جلال فعلها مشكلته ومشاكل القاتل او الظالم او, أو الزاني إذا ميتب إلى الله جلال فالعقبة وخيمة لكن الحق الظلم بالذات عند الله جلال لا يفوت لا يفوت حتى ولو كان المظلوم كفرا وكان الظالم مؤمنا تقيا بارا فإن الله لا يفوت هذه المظالم بحال من الأحوال فهو حكم من عدد ولذلك قالت عيشة اللي ثلاث دوائين من المظالم لا يتركه الله أبدا فإذا وقفوا على باب الجنان القنطرة ولابد من القصاص وإن الله تعالى يختص للشات الجلحاء من الشات القرناء فالظلم عند الله ظلمات فلا يمكن أن يترك لذلك يقول نهن السلام القضاء أن يقضي أحد بين أثنين أو يحكم بين أثنين على حالة غضبه لأنه ممكن أن يجور على أحد من المتخاصمين أيضا من ذلك نهى السلام عن بيع السلاح في الفتنة وهذا حسم المادة لأنه يكسر يعمل القتل ويكسر القتل بذلك هذا سد للذريع النهي هنا ليس لأن أصل بيع أن تنظروا كل هذه ذراع نقول لنا شراء الصدقة هذا يحل تملكها ويشتريها وهذا بالمال الحر مفهومة لا, لا وأيضا لما تكلمنا على مسألة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القطع مع القطع واجب ووسارق لكن هنا ترك المباح هذا حسمه لأنه سيؤدي إلى الى المحرم وهنا باية فيه تم تشايل عند الفتنة يغلب على الظن انه سيكسر القتل هذا هو الـ الـ ايضا من الامثلة على ذلك الحيل وهي مسألة اعظم مما تكون حيل تكون هذه استعمال المباح حيلة ليصل الى المحرم وده اكثر ناس اخذوا بادي الحيل الاحناف جعلوا بابا كاملا للحيل حتى على طاعة الله يعني هم يقولون ويجوز للرجل يعني إذا امتلك مالا وأنه قارب الحول وسيزكي أن يحتل على ذلك فيعطي المال هبة لابنه فلما أعطاه لابن هبة خرج من ملكه لملك الابن والابن الآن هيستجد حولا جديدا فيعطيه لابن فإذا مر الحول وانتهى وسقط يقول له اعطيني المال لكن ممكن يقول له كيف ترجع في هبته فقد قال للمسلم في. فيه فهيبتي كالكلب يقيت ثم يعود في قيء قي... حرام نقول لا هذا الحرام مستثنى لأنه الوالد معه ولدي الكلام ده لو أعطى أخ... الأخي قلنا لو أتيت بنقيق قصدك نعم ما هو فاهم ما هو ده الأحناف أنه بيصدروا له هذا الباب وهذا محرم فيقول يحتل على الزكاة فلي... فليخرج الزكاة أو يكون ممن يقول بأن ذهب المرأة لا زكته فيه فيأخذ كل أمواله ويشتري كل صغة الذهب ويضعها في يد مرأة يقول انا أحبك جدا لغاية ما تمر الحاول وانتهى الموضوع حتى لا يخرج الزكاة هذا حياة محرمة هذا فعل اليهود قال السلام قاتل الله اليهود حرم عنهم أشحومها فأذابوه فجملوه فباعوه فأكلوا ثمنه وأيضاً بيع العنب بيع العنب إلى لمن يعتصروا خمراً فهذا أيضاً حرام من ب الصحيح. أيضا من ذلك ترى بأن هناك من توسع في هذا الباب يعني ما توسع فيها لكن هو قال ب... الذي لا يقول بسد الزراع قال بظواهر العقود فصحح بعض العقود التي فيها شيء من الكلام كبيع العينة بيع العينة أصلا العينة حرام الحق العينة محرمة لأن العينة صورة العينة أن يأتي زيد يشتري من عمر شيئا نقدا ثم يبيع عليه بعد ذلك نسيئة طيب فهو كانه اقترض مالا ورده زياده وذلك عائشه لما خير لها ذلك قالت ايش قول زيد بن ارقم انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ان الشافعيه يقولون بان اصل العين حلال لكنهم يقولون هناك صور ايضا محرمه لو جاءت القرينه تثبت على على ان هناك توافق بينهما او اشتراط خفي بينهما على التحايل على الربا يقولون بالحرمه وهذا التفصيل انا فصلته في رساله الماجستير الاخوه ترجع له حتى قال الدكتور أصلا ما ينقشني شكر جدا هذا البحث الطويل في هذا الباب أنا بيانت أن شفعي لما قال بالجواز كان الحق الجواز لأن الأصل في ظاهر العقد الصحة إلا أن تأدي القرائن ولا قرائن تذبط الحيلة فإن جاءت القرائن التي يغلب على ظنك أو لك قناعة تمة ان فيها حيلة هنا تحر طيب لكن التوسع في ذلك من هم الأحناف لذلك الاحلاف يقولون بأن, بأن المحلل عقده صحيح واحد دخل يتزاود مرأة ليحللها لآخر كانت قضبانة منه بينونا كبر فيقولون بهذا بأن هذا يحل ليس فيه تمشاء ويريد أن ينفع أخاه من الصعمق وأن ينفع أخاه فليفع مفهوم هذا الكلام والشفائية أيضا يمررون هذا الباب لكن الصحيح الرجل لا يروز لأنه هو عصالة إذا, إذا, إذا, إذا تزوج لابد أن يتزوج وهو يريد أن يستديم الزواج أولا هنا هو الطلاق نواه أنه تزوجه لها ما تزوجه لأدممة الحياة عمتاً إنسان قال عموماً لعن الله المحلل والمحلل له هذا عموماً ولذلك أم يقولون هنا الحيل التي يمكن أن تأخذ بذلك للمرأة التي طلقها زوجها ثلاثة وهي تحب وتعشق ما تستطيع بحال من الأحوال أنها, أنها تبعد عنه فإذا تتزوج واحد والطهاء في إيش للغاية ما تقترب عنه وبقى هنا الكلام هنا في المسألة أكثر الأئمة يقولون يجوز له يجوز لها ان تفعل ذلك تطئيقا عليه ليطلقها وكان ايضا في تحايل لكن على الأقل لا لا يظهر لا تظهر الحرمه في هذا الباب فعل المراه دون اعاز من أي احد هي نفسها كالمراه التي جاءت لنبي صلى الله قالت يا رسول الله اني طلقني رفاعه ثم غت تزوجت ابو الزبير وان معه كهدبة ثوب يعني فيها اشاره على عدم استطاعه جماعي طبعا وقال لما النبي صلى سمع ذلك حتى خالد لما سمع ذلك ابن سوفيان قال يا ابا بكر اترى ما يقال عندنا مثلا ده تصريحا لا تلميحا قلت له انا معه قهود بزي ساوب لا يستطيع ان افعل يهش ولا بينيش فقال الراجل يريد براءة نفسه فجاء بأولاده خلفه فلنزل النظر للأولاد فقال من هؤلاء قال أولادي قال أولادك هذا الذي تقولين كذا وكذا وعجب الأولاد دول منين لو انت تقولي هذا فالغارض مقصود برضو الفتنة ودي فراسة بقى العالم فراسة القادة لابد أن يكون له فراسة لينظر في القضاء لكن هنا العلماء يستخلصون من ذلك أنه ممكن ان تفعل شيئا من أجل أن يطلقها لترجع لكن أن الرجل يتدخل ويزوجها ويقول أن تزوجها نفعل لأخي فيها كلام لكن احنا فكما قلنا يمرنون ذلك وظواهر أصول الشفائية يمرنون ذلك الختام في الكلام على سد الذرائع بانها وان قلنا بانها حجه لا يجوز التوسع فيها لا يجوز فيها لان باب التوسع فيها لابد ان يضيق فيه ويحرج على المسلمين واصل عدم رفع الحرج على المسلمين وعدم التضييق واذا ضاق الامر اتسع من باب التوسع مثلا ترى مننا بقى من يفعل ذلك شيء مباح يجزره يقول لا يجوز للمراه ان تذهب الى المساجد ما ما لا تذهب الى المسجد واذا ذهبت للمسجد لابد ان تبني جدارا طويلا في هذا الباب وجدار فوقها حتى ترى الغتما ان شاء الله تموتها مخنوقة هو يقول اصالة لابد ان المرأة يعني ما, ما تأتي المسجد يتوسع يقول لا تدخل المسجد وانت بهذا تقول سدا للذريعة ما هي الذريعة خشية الاختلاط والاختلاط يحصل فيه الحرام نقول اكلم السلم اتقى منك واورع كنا ويصالينا من السلم المسجد ولا استطار عشان ما تعلم ما تعمل ولا استطار بخلف قال اتغطوا عنا استه صاحبكم وزيكذا كان يقول خير صفوف الداء خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها فسد هذا سد الذريعه هذا ليس سد الذريعه لصديق على المسلمين او يقول لا تزرع ما في ارض تزرع انما بحال من بحلم الاحوال ليش خشيت أن يباع لي صاحب العين اب مس او يقول اي شركه امواس الحلاقه لا يجوز لابد ان تغلق كلها ليش يا حبيبي اقول لك لانه ممكن ياخذ الموس يحلق به لحياته انا اقول الموس يستخدم في استخدامات كثيرة جدا في الخير انت وقفت على هذا هذا سد وتضييق على على الناس فلا يجوز بها بحال من الاحوال يبقى اذا هذا القاعده توقفنا عندها هي مساله سد الذريعه تخوش تدخل في هذا الباب ده أصل الأصيل جزاك الله عنا خير تدخل في هذا الباب ولا تصب الذين أدعونا لأنه مباح أن تصب وتسفه أهلات الكفر لكنها أنفسها الله على منعها لأنها بتؤدي إلى محرم وهو سب الله جل في جزاك الله خير نعم هذا هو